ع ر ض الطاري لابو حمري ا وغناه واستوت له طرقته والقافله لا ساع ما ل ج ت جوسه ما توناه هاجسه جبار و ف ك ا ر ه ت ت ا ل ا من يتياس ي ع د ب و قلب تمنى واحد م و ت على ش ا ن ح ل ا ل ا يا هوايه يا عنا قلب المعنه لو سمحت ا س أ ل ك يا عمري سؤاله ا ل ي كذاب فالكف حنا ولا واصحاك ورموشك س ا ل ا ل عودك بين كفيني ت ذ ن ى كن كفيني على ل ي ن ه م ا ل ا عبت منا واقبلت منا ومنا عقبى خليت للدمع المجاله و د ر ي ن ا أ ي ا م ا خارقه وخنا والربيع انمر ورداته دباله يا بعد راسي و ن ا زابن المجنه جيت يمك زابن عمر توالاه ا ر ب من سيف عنتار والمثنه ا ر ا ض ي في حكمته جل و تعالى لا تطول غيبتك خاطر نجنا واحد ما هبول وتزيد هبالا يوم شافك غبت همهملك و غ ن ى يا لالالا لا لا يا لالالا لا لا يا لالالا لا لا ادام حمد بن ز ب ا ن